118. ويستبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين 119. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن ومن يترى لهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمون مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحون إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوه ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم الحكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايعَنَكَ, يبايعنك عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَهُ ولا يسرقون ولا يزنون ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتون ببهتان يفترونه بين أيديهم بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونك في معروف فبايعهم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 117. وحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرسوس 118. وإذ قال موسى يَا يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله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 112. ولو كره الكافرون 113. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 114. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 115. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة, على تجارة تنجيكم من عذاب أليم 112. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 113. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار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 124. طائفة من بني السرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين